ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ما إلهك حي ما بينا وملهش حدود ما تطعولش الهم وما تخافش ربنا موجود إلهك حايمة بينامشي وملهش حدود اتطم من روح لطعبي بالروح تو روح بابو مشمس طول قول لي تخاف ليه ميت خال فاني مانوش في ايدي شعرات معقول نتاول شيل همك وما تخافش ربنا موجود مشي وما لهش حدود متولش الهند ما تخافش ربنا موجود كاينه <متعش> So اسك <risque> في لي امرك على طول 재미jät